ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها هذا باطلا ربنا ما خلقتها ذباطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخلنا رف قد أخزيت ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديين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 أو أوثا، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي، وقاتلوا وقتلوا، لا عنهم سيئاتهم، ولا أدخل لهم جنات. ولا أدخل أنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عند الله والله عز وجل حسن الثواب لا يغرنك تطلب الذين كفروا في البلاد. ومتاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة